بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وسلاس وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 فَمَنْجَيْنَ لَهُ شُعَمَلِهِ ثَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُظْلِمَ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَشَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فشقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 إن ذلك عن الله يسير، وما يستمل بحران هذا عذ فرأت سائون شرابه، وهذا من الحنجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرج لحية تلبسونها متَرَلْفُ الكفِّهِ مَقَخِرًا تَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له المل وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ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 وَإِذْ تَدْعُ مِسْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تَذْهُو الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ بَلْ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وثور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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لطبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطنقون فيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ أَفَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائفة الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاء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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوه ما ترك على ظهريه من دابة ولكن آخرهم ولكن آخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجدهم فإن الله كان بعباده بصيرا